بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقفنا على قول المؤلف رحمه الله باب ما يفعله بعد الحل اقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى باب ما يفعله بعد الحل ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرة بعد الزوال من أيامها كل جمره سبع حصيات يبتدئ بالجمره الاولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمره العقبه ثم يتقدم فيقف فيدعو الله ثم ياتي الوسطى فيرميها كذلك ثم يرمي جمره العقبه ولا يقف ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك فان حب ان يتعجل في يومين خرج قبل الغروب فإن غربت الشمس وهو بمنا لزمه المبيت بمنا والرمي من غد فإن كان متمتعا أو قارنا فقد أنقى حجه وعمرته وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته وليس في عملي وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن عليه وعلى المتمتع دم لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون اخر عهده بالبيت فان اشتغل بعده بتجاره اعاده ويستحب له اذا طاف ان يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك واعنتني على اداء نسك فان كنت رضيت عني فازدت عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما ابقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا وإن بعدا بعث بدم إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يفعله بعد الحل يعني بعد أن أنهى بعد أن أنهى اعمال يوم العيد رمى ونحر وحلق وطاف ثم يرجع الى منى بعد ان ادى اربعه مناسك في يوم العيد هي اكثر ايام الايام التي تجتمع فيها المناسك وهي اربعه رمي جمره العقبه ونحر الهدي والحلقة والتقصير وطواف الافاضه ثم يرجع يعني من مكه بعد ان طاف للافاضه الى منى ولا يبيت بها لياليها ولا يبيت لياليها الا بها يعني لا يبيت ليالي منى الا بمنا والمطلوب هنا ان يبيت أكثر الليل المطلوب أن يبيت أكثر الليل ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لمن تعجل فإن أراد أن يتأخر لازمه المبيت ليلة الثالث عشر ولا شك أن التأخر أفضل لأنه فعله صلى الله عليه وسلم ولأن فيه ما زيد عبادة بحيث أنه سيبيت ويرمي اليوم الثالث عشر فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها يعني يرمي الجمرات الثلاث الجمرة الصغرى التي هي الأولى من جهة منى وهي التي بجوار مسجد الخيف ثم الوسطى التي بعدها ثم الكبرى التي هي جمرة العقبة من أيامها يعني أيامنا يعني يرمي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وإن تاخر اليوم الثالث عشر كل جمرة بسبع حصيات يعني كل جمره بسبع حصيات هو رمى جمره العقبه بسبع ثم يرمي في اليوم الحادي عشر الصغرى بسبع والوسطى بسبع والكبرى بسبع يعني كم يرمي اليوم الحادي عشر ها واحد وعشرين حصاه ثم في اليوم الثاني عشر كذلك 21 وعشرون حصاه ثم في اليوم الثالث عشر إحدى وعشرون كم العدد ها العدد الآن واحد وعشرين واحد وعشرين واحد وعشرين ثلاث ستين مع سبع يوم العيد سبعون الذي يتأخر يرمي ها سبعين حصات والذي يتعجل يرمي كم؟ 42 سبع 49 حصات يرمي 49 حصات كل جمرة بسبع حصيات يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي الصغرى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما يرمي جمرة العقبة من أين؟ ياتي الى الجمره الصغرى قال بعض اهل العلم ياتيها من جهه الشرق ووجهه الى ها الى القبله وقال بعضهم ياتيها من جهه الشمال ويكون وجهه للجنوب فاذا رماها يبعد عنها قليلا ويبتعد عن مكان الزحام ويجعلها على يساره ويدعو دعاءا طويلاً قال بعض أهل العلم بقدر قراءة سورة البقرة ولكن هذا قد لا يتيسر اليوم مع الزحام والشدة فالإنسان يحقق السنة بأن يدعو ولو دعاء قليلا قال ثم يتقدم فيقف فيدعو الله وهذا الدعاء ليس فيه دعاء محدد وإنما يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة لكن يركز في دعائه على قبول حجه وأن يعيده الله جل وعلا إلى بلده وقد غفر ذنبه وسطر عيبه وأجيب دعائه يركز على مثلي هذا يختار مجامع الدعاء ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك وقد قيل إنه يأتيها عكس الصغرى يأتيها من جهة الجنوب وتكون منى على يمينه ومكة على يساره ويرمي ثم يأخذ ذات الشمال وتكون الجمرة الوسطى على يمينه ويدعو دعاء أقل من دعائه عند, جمرة عند الجمرة الصغرى ثم يرمي الجمرة جمرة العقبة ولا يقف عندها وقلنا لا يقف عندها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف وقال بعضهم لأن المكان ضيق وقال بعضهم لأنها آخر العبادة وليس فيها دعاء على كل حال نحن نقول لم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن لا نقف في هذا المكان ثم يرمي في اليوم الثاني عشر كما رمى في اليوم الحادي عشر ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك يعني كما رمى في اليوم الحادي عشر رمى إحدى وعشرين حصات كل جمرة بسبع حصيات كذلك يرمي في اليوم الثاني عشر فإن حب ان يتعجل في يومين وهذان اليومان هما الحادي عشر والثاني عشر خرج قبل الغروب يعني قبل غروب الشمس من منى فان غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد يعني يوم الثالث عشر ولكن هل يلزمه المبيت على اطلاقه نقول لا الراجح من كلام أهل العلم أنه إن أنه إن نوى التعجل إن نوى التعجل وقطع العلائق بميناء وحمل أغراضه فلا يلزمه المبيت ولو أدركه الغروب ها في ميناء لكن لو أن الإنسان جلس في ميناء وبعد العشاء طرأ له أن يرحل ليله الثالث عشر نقول لا يلزمك هنا المبيت والرم أما من نوى التعجل وقطع العلائق بميناء وأغراض حملها بالسيارة لكنه ينتظر يعني زملائه أو ينتظر الذين ذهبوا يرمون يرجعون نقول هذا يرحل ولا حرج عليه ولو لم يرحل من منا إلا في منتصف الليل أو بعده أو بعده طيب هل يلزم الترتيب بين الجمرات نقول نعم ولا يسقط لا يسقط الترتيب يعني لو رمى جمره العقبه ثم رمى الصغرى ثم الوسطى ها نقول نقول يصح رمي كل ما يصح ما يصح الا رمي الصغرى يعني اللي هو رمى الاخيره لا فلا بد ان يبدا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى طيب هل يجوز ان يؤخر رمي الجمرات إلى اليوم الأخير يعني يؤخر رمي 11 إلى 12 أو يؤخر رمي 12 إلى 13 نقول نعم وهل هو أداء أو قضاء يعني هل اللي يؤخر كأنه رمى في نفس اليوم أم أنه لا قضاء ولا يسوغ له التأخير إلا لعذر نقول قولان إلى العلم قال بعض أهل العلم ان تاخير الرمي ها قضاء قلنا لماذا قال لان رمي كل يوم رمي كل يوم محدد بيومه وقال بعضهم بل هو اداء لان ايام الرمي ها واحده يوم تشريق فكما انكم تقولون يجوز ذبح الهدي في احد الايام فكذلك يجوز الرمي في أحد الأيام وهذا قول قوي وهو رواية عند الإمام أحمد وهو الذي رجحه بعض المحققين من أهل العلم وهو الراجح عندي أنه لو أخر رمي الجمرات إلى آخر يوم فإنه أداء فإن كان يتيسر له تأخير رمي الجمرات ولا يزاحم الناس فلا بأس أن يؤخرها لا سيما لأصحاب الأعذار فلو أخروها ورموا بأنفسهم لكان ذلك حسنا هل إذا أخر الرمي يلزم الترتيب بين الأيام نقول نعم فيرمي عن اليوم الحادي عشر يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثاني عشر يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثالث عشر يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى طيب لو كان موكلا وكله غيره كيف يرمي نقول ترمي عن نفسك ثم عن موكلك بنفس الموقف ترمي عن نفسك ثم عن موكلك بنفس الموقف طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته انقضى حجه وعمرته يعني هو الآن رمى جمرة العقبة هو وقف عرفات ووقف مزدلفة ورمى جمرة العقبة وحلق ونحر هديه وطاف للافاضه ثم بات بمنى ثم رمى الجمرات ايام التشريق انتهى قد يقول بعضكم طيب بقي طواف الوداع نقول طواف الوداع هو يعني لا يعتبر من اعمال الحج وإنما امر به من يغادر البيت ولهذا لو ان انسانا حج وعنده عنده عمل يريد ان يقيم في مكه شهر او شهرين هل نقول طفل الوداع وابقى من مكه ولا نقول طفل الوداع متى ما غادرت مكه متى ما غادرت مكه فهو ليس من مناسك الحج وانما امر به من اراد الخروج من مكه ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني إذا أرادوا أن ينفروا من مكة وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته الآن سبق أن ذكرنا أن الحاج مخير بين أنساك ثلاثة المتمتع عرفنا أنه يطوف ويسعى ويقصر وينهي عمرته ويتحلل ويلبس إحرامه يحرم يوم الثامن من ذي الحجه يبيت بمنى ليلة عرفات إذا بالعرفات مزدلفة ثم يرمي الجمرة ينحر يحلق يطوف للافاضه يبيت بمنى يرمي الجمرات وهنا ينتهي حجه وعمرته القارن عرفنا أنه يأتي ويطوف ويسعى ويبيت ليلة التاسع بمنى وإذا بالعرفات مزدلفة ويطوف ويسعى ويطوف فقط مدام سعى للحج يوم العيد ويحلق ويرمي وينحر ويبيت منه ويرمي الجمرات وينتهي حجه وعمرته المفرد المؤلف يقول إذا أنهى حجه يوم العيد يخرج يعني إذا أنهى حجه يوم العيد ورمى وبات بمنى وجاء اليوم الثالث عشر أو اليوم الثاني عشر تعجل يقول المؤلف يذهب إلى الحل ويحرم بعمره هل هذه العمرة على سبيل الوجوب أم أنها على سبيل الاستحباب نقول لا ليست على سبيل الوجوب إلا إذا كان لم يأخذ عمرة الاسلام فيجب عليه أن يعتم، لكن نقول كان عليه أن يقرن أو أو يتمتع هذا أفضل له، وهذا أفضل له، فإذا جاءته بعمرة أنت حج هو وعمرته، طيب ذكر كان ما بشعر ما برأس الشعر قال يمر الموسى على رأسه وبعض اهل العلم قال إنه ليس عليه حلق في هذه الحالة.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 يفارق القارن بأن المتمتع إذا انهى أنت من العمر يحل ويحرم اليوم الثامن والقارن إذا طاف وسعى يبقى على إحرامه وكلاهما يشتركان أن على كل واحد منهم هدي شكران وقلنا الفرق بين القارن والمفرد أن عملهما واحد لكن القارن يأتي بحج وعمره والمفرد يأتي بحج فقط القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي فإن استطاع القارن والمتمتع أن يهدي وإلا فإنه ها يصوم عشرة أيام ثلاثة من الحج وسبعة إذا رجع الى أهله طيب وإذا أراد القفول ما معنى القفول؟ يعني الرجوع إلى بلده لم يخرج حتى يودع البيت يعني يطوف للوداع بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده يعني لو أن الذي طاف للوداع جلس في مكة واخذ بيعه يشتري نقول لا انت ما ودعت البيت انت لم يكن اخر عهدك بالبيت اخر عهدك بماذا ها بالتجاره لكن لو ان الانسان بعد ان وادع مر على المطعم واشترى عشاء في الطريق لو مر على محل في طريقه واشترى حاجات للسياره لو مر واشترى العاب للاطفال يسيره هذا لا اشكال فيه الممنوع هو المتاجره الممنوع هو الإقامة الطويلة لو أنه طاف بعد العشاء وراح نام ولا الا من بكرة نقول لا غلط لا بد أن يكون أخر عادك في البيت إلا إذا كنت تنتظر رفقة يعني تنتظر ربعك زملائك أصحابك في الحافلة في السكن في ميناء نقول تجلس ولو جلست يوم يومين لا حرج عليك إن شاء الله تعالى فإن اشتغل بتجاره اعاده أعادة ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم طيب لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة ونواه مع الوداع هل ينويهما معا؟ أو ينويه وداعا؟ أو ينويه إفاضة؟ لا قل لا ينويه إفاضة وذكرت لكم القاعدة أن الأصغر يدخل في الأكبر الأصغر يدخل فيك فنقول يا من أخرت طواف الافاضه إلى اليوم الثاني عشر أو إلى اليوم الثالث عشر ها انوي طوافك في الأخير افاضه ويغنيك عن الوداع طيب قد يقول أنا أخرت الطواف والسعي سأطوف ثم أسعى وهنا لن يكون آخر عهدي ها بالبيت الطواف قل لا انت اخر عهدك بالبيت الطواف لأن السعي بعده لا حرج كما لو طفت وصليت حضرت الفريضة وصليت كما لو طفت وحضرت صلاة الجنازة وصليت هذا لا إشكال فيه فنقول تنويه إفاظه ويغني عن الوداع ولا تنويه إفاظه وداع ابدا ولا تنويه وداع. لو نويت وداع فقط ما كفاك لان الأكبر لا يدخل ها في الأصغر وأما الأصغر يدخل في الاكبر وهكذا لو نويت تكبيرة الإحرام لو نويت تكبيرة الركوع ولم تنوي تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاتك في هذه الحالة قال ثم ويستحب لو إذا طاف أن يقف في الملتزم ذكرنا لكم الملتزم الملتزم بين الركوع الكعبة الآن هل يتيسر هذا اللي عليه العسكري الآن ما يتيسر الآن الناس يلتزمون تحت الباب تحت الباب هل يشرع الملتزم نقول ورد والحديث في السنن وهي محل خلاف بينه العلم لكن إذا تيسر الإنسان يلتزم ولو مرة واحدة في عمره كما قال بعضها العلم هذا حسن ويدعو بما حبه من خيره الدنيا والآخرة ومنه كما ذكر المؤلف اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني طبعا خلقك هذا الدواب والآن ولله الحمد والمنه الناس يأتون على الطيارات والسيارات والبواخر وغيرها وهذا من خلقي ها البشر ولا من خلق الله ها هذا من صنع البشر لكن البشر من خلق الله سبحانه وتعالى طيب فالله خلقهم وما يعملون وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري هذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم اصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني اطاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ويدعو بما أحبى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل دعاء ينبغي أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء أن الدعاء يوقف بين السماء والأرض حتى يصلى فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرفع فمن خرج قبل الوداع راجع إليه الضمير هنا يعود إليه يعني الوداع إلى طواف الوداع في البيت ان كان قريبا وهل هناك مسافه محدده نقول لا ذكر بعض اهل العلم انها مسافه قصر لكن نقول لا ان كان يشق عليه الرجوع لا يرجع وان بعد بعث بدم لانه ترك واجبا من واجبات الحج وهو طواف الوداع الا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لان الله جل وعلا رخص وهذا من نعمه الله جل وعلا وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ان ان صفيه نفست قال احابستنا هي قالوا لا يا رسول الله انها قد افاضت قال إذن ننفر فدل على سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء قال ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء من هم الذين يقفون من هم الحايض والنساء نقول رحم الله المؤلف هذا لا يشرع لا يشرع أن تقف الحائض عند باب حد باب المسجد الحرام وتدعو لماذا ألم تحظ النساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع هل أمر إحداهن أن تقف عند باب المسجد لا ونحن امه وقافه عند عند النصوص نحن امه تسمع وتطيع نحن امه تقتدي تتبع ولا تبتدع فنقول نحن ما دام اسقط الله جل وعلا عن الحائض والنفساء طواف الوداع نقول تذهب واجرها محفوظ ان شاء الله تعالى فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم لم تقف النساء اللواتي معه بل أمر صفية حين نفست أن تنفر مع من نفر ولم يأمرها أن تقف عند الباب وهكذا لم ينقل عن نساء الصحابة رضوان الله عليهن بعد رسول الله أنهن يقفن عند أبواب المسجد ويدعون دل هذا على أن المرأة الحائضة والنفسة تنفر دون طواف ودون دعاء والله جل وعلا يستجيب لدعاء الداعي ويقبل دعاءه إذا خلا من الموانع وتحققت له الأسباب إجابة الدعاء ولو كان الإنسان بعيدا عن المسجد الحرام وإذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان نعم اقرا باب اركان الحج والعمره اركان الحج الوقوف بعرفه وطواف الزياره وواجباته الاحرام من الميقات والوقوف بعرفه الى الليل والمبيت بمزدلفه الى نصف الليل والسعي والمبيت بمنن والرمي والحلق وطواف الوداع واركان العمره الطواف وواجباتها الإحرام والسعي والحلق فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا جبره بدم ومن ترك سنة فلا شيء عليه ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاتوا الحج فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غيره يوم عرفة أجزأهم ذلك وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج ويستحب لمن حج, زيار ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما قال المؤلف رحمه الله باب أركان الحج والعمرة هذا كله مرة معنا بارك الله فيكم لكن المؤلف اراد من أجل أن يستفيد طالب العلم المتعلم جمعها في نهايه الباب من اجل ان يهتم بها طالب العلم لان اهم شيء في الحج هو المحافظه على اركانه وواجباته وعدم الإخلال ب يعني المحظورات يعني عدم انتهاك المحظورات عدم فعل المحظورات هذا هو اهم شيء في الحج قال اركان الحج الوقوف بعرفه اختلف اهل العلم في مسألة الأركان بعضهم قال أركان الحج كم أربعة الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وهذا ذهب إليه المالكية والحنابلة وهو الراجح من كلام أهل العلم أن أركان الحج أربعة الإحرام ولا نقول إحرام الميقات لأن هذا واجب الإحرام يعني نية الدخول في النسك والطواف والسعي والوقوف بعرفة وقال بعض اهل العلم بل الأركان ها إثنان وهذا ذهب إليه الحنفية الطواف والوقوف بعرفة وقال بعض اهل العلم الأركان ستة الأركان ستة وهذا ذهب إليه الشافعية قالوا الأربعة السابقة طواف السعي الاحرام الوقوف بعرفة وزاد المبيت بمزدلفة ها هو الركن السادس ما هو؟ ها الترتيب بين هذه الأركان لكن الراجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة وبالتالي نقول واجبات الحج سبعة واجبات الحج سبعة على الراجح نعدها جميعا اول واجب الاحرام ها من من الميقات اثنين ها طواف الوداع طواف الوداع الثالث المبيت بمزدلفه رجحنا النواجب واجب الرابع المبيت بميناء الخامس رمي الجمرات السادس الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهارا في عرفة السابع ها ما اسمع الحلق أو التقصير الحلق أو التقصير وبعضهم يخرج طواف الوداع يقول مو بمن مناسك الحج ويدخل الهدي ويدخل الهدي طيب هذه واجبات الحج اركان العمره العمره لها ثلاثه اركان على الصحيح الاحرام والطواف والسعي وقال بعض اهل العلم لها ركنان الاحرام و والطواف وهذا اللي رجح ابن قدامة كما سيأتي وواجبات العمرة الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير والحلقه ننظر كلام المؤلف قال أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة لاحظوا المؤلف الآن المؤلف رحمه الله جعلها ركنان جعلها ركنين والراجح قلنا أربعة وواجباته الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل هذا اثنين والمبيت مزدلفة ثلاثة وإلى نصف الليل والسعي المؤلف يرى أن السعي ها واجب الراجح أنه ركن والمبيت بمنى, بمنى أربعة والرمي خمسة والحلق ستة وطواف الوداعي سبعة واركان العمرة الطواف مؤلف يرى أنه الطواف فقط والراجح أنها ثلاثة الإحرام والطواف والسعي واجبات الإحرام والسعي والحلق والراجح أن الواجبات هي الحلق والتقصير والإحرام من الميقات ثم قال المؤلف فمن ترك ركنا لم يتم نسكه الا به يعني لو ترك الطواف او ترك السعي او ترك الوقوف الوقوف بعرفه نقول اللي يترك الوقوف بعرفه اصلا ها ما حج ما تم حجه لو ترك الاحرام نقول هذا ما احرم نهائيا ما دخل في الحج ترك الطواف نقول باقي في ذمته الى ان يموت ترك السعي نقول باقي في ذمته إلى أن يموت فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا جبره بدم إن لم يستطع أن يأتي به ومن ترك سنة فلا شيء عليه ومن لم يقف بعرفه هنا يعقد الفقه عادة باب اسمه باب الفوات والإحصار يعقدون باب والمؤلف ادرجه هنا يعقدون بابا اسمه باب الفوات والإحصار قال ومن لم يقف بعرفه حتى طلع الفجر يوم النحري فقد فاته الحج فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء لماذا قلنا يتحلل بطواف وسعي يعني يتحلل بعمرة لانه أحرم والله جل وعلا قال ها الحج والعمرة لله ولأنه لا يستطيع أن يحج يتم العمرة فيتحلل بعمرة, بعمرة وينحر الهدي اللي معه ولا شيء عليه وإن كان اشترط فيتحلل ولا شيء عليه وعليه القضاء لماذا يلزمه القضاء يعني أن هذا حج فرض وهل لو كان الحج نفلا يلزمه القضاء قولان إلى العلم قولان إلى العلم ورجح بعضهم أنه يقضي حتى النفل لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فيقضي ولو كان الحج نفلا ثم قال وين اخطا الناس العدد يعني حساب الشهر فوقفوا في غير يوم عرف أجزاءهم ذلك يعني جميع الناس اخطاوا خلاص وقفوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها دام الناس اخطاوا ولم يتبين لهم الا بعد الوقوف بعرفه لا يمكنهم استدراك الوقت ولا نقول لا كلكم وقوفكم خطا هذا مو صحيح هذا مو صحيح اجزاهم ذلك لان هذا غايه ما يستطيعون والله جل وعلا يعني لا يكلف نفسا الا وسعها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والله جل وعلا يقول اتقوا الله ما استطعتم وان فعل ذلك نفر منهم يعني اخطاوا العدد ووقفوا بعرفه في غير الموقف فقد فاتهم الحج ويستحب لمن حج زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبي رضي الله عنهما وأرضهم رحم الله المؤلف لم يقل زياره المسجد ونحن نقول إن زيارة القبر لا تشرع وحدها بل لا يجوز شد الرحل لزيارة القبر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى واما اذا زار المسلم المسجد النبوي فينبغي له ان يزور ان يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور القبر يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على رسول الله ولا يبالغ ولا يطري ولا يغلو بل يقول السلام عليك يا رسول الله وإن زاد اشهد انك بلغت الرساله وأديت الامانه ونصحت الامه فجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن امته فلا باس ويسلم ويمشي خطوه ويسلم على ابي بكر ثم يدعو له ثم يسلم على عمر الفاروق بعد خطوه ويدعو له وهذا في السفره الواحده مره واحد يعني لا ينبغي كل بعد كل صلاة ولا من السفره الواحده مرتين ثلاث اربع لا من عمر رضي الله عنه كل ما سافر من المدينة ورجع سلم فينبغي الإنسان أن يحرص والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وقال لا تجعل قبري عيدا صلى الله عليه وسلم ينبغي الإنسان ان يقف ونحن نحب رسول الله ونحب سنة ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته ولكن لا نفرط ولا نبالغ ولا نعطيه فوق مكانته فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونحن بعد بعده صلى الله عليه وسلم لا نتوسل به في بعد موته لا نتوسل به وانما نتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته هو الذي يحببنا اليه وهو الذي يقربنا اليه وهو الذي يجعله يشفع لنا يوم العرض على الله ولهذا يزاد اقوام عن الحوض فيقول فيقو صلى الله عليه وسلم امتي امتي فيقال انك لا تدري ما أحدثه بعدك فلنحرص على لزوم سنته صلى الله عليه وسلم إذن لا يشرع زياره القبر الا بعد ان يزور المسجد فالزياره المشروعه للمسجد فاذا زار المسجد بنى على زيارته للمسجد زيارة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل صاحبه لأنهم دفنوا بجواره عليه الصلاة والسلام ولماذا دفن صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لأن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا يدفن النبي حيث مات والأنبياء يعني أجسادهم لا تأكلها الأرض إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ولهذا دفنا صلى الله عليه وسلم في المكان الذي خرجت فيه روحه ونكمل غدا إن شاء الله باب الهدي والأضحية وإذا تيسر لنا إن شاء الله أخذنا شيئا من الملاحظات التي يقع فيها كثير من الحجاج نبدأ الحج من أوله إلى آخره نبين الملاحظات التي يقعون فيها نعم